بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا الإنسان إلا الذين الصالحات بالحق بالحق بالصبر لفي خسر إن